الله لا اله الا الله ولا يجمعن لقوم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن صدق من الله حديثا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَتَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن ضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَمَا تَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجثتموهم ولا تستخذوا منهم ولي يوم ولا نصير إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاء قوم حدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله فسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم استلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً لا تجدونَ أَ خَرينَ يريدونَ أَ مَنُكُ وَيمَنُوا قَمَهُ قُرَّ م أرُّ إ اِلَّا لَمْ يَعْتَزِلُوا قَوْمًا وَيُرْفِقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ تُصَادُفُهُمْ وَلَا تَتَخَاذَلُوا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 ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة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 وَمَ يَقُتُمُمَِ مُتَعَِّذَم فَجَزَ أُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِْذَ اللَُّ عَلَيهِ وَلَا عَلَغُ وَأَعدَّ لَهُ عَذَبًَا نَعَوم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنَ الْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَوُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِّيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا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 أول قاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ظل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله وَمَنْ ضَلَّ الضَّلَالَةَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنِ الرَّضُّ اللَّهِ وَاسِعًا فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ الْمَآبُ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 أُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا وَمَن يُهَاجِرْ في سبيل الله يجد في الأرض مراما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحنا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُبْ صَائِبَتُ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا إ سَجَدُ فَكُ مِ إِكُ وَتَتِطَ إِفَتُُ غرلَ يصَلُ فَ يصَلُ مكَ وَ خُذ حِذرَوم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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كان بكم من نطر لو كُنْتُمْ مُؤَذْنِبِينَ مَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ وَكُنْتُمْ مُرْضًا أَن تَضَعُوا وخذوا حركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصحر قُلِ اتَّفَخَّرُوا بِاللَّهِ حَقًّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ إِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ولا تهنوا في ابتراء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ وَمَبَيْنَنَا نَأْتِي بِمَا أَرَى كُلُّ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا فِرِ الْلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ فَسَوْفَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَ نَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بِمَا يعملون محيطا جادلتم عن في الايات الدنيا فمن يجادل الله عن نجوم يوم القيامه ام من يكون عليه وكي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 ديد من نسى انما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكت بِخَطِيئَتِنَا وَثَمَّنْ ثُمَّ يَرْمِي بِي بِبَرِيئٍ أَمْ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانَهُ وَإِثْمَنَا بَيْنَنَا وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكُم مِّن شَيْءٍ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 لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمُ إِلَّا مَنَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْرَ وَمَعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَتَوْفَنُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْبِيَنَ تَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنَصْلُهِ جَهَنَّمَ وَنَصْلُهِ جَهَنَّمَ عَسَىٰ أَن نَّصِيرَ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقض وَلَا بَلَ لَمْ بَعِيدَا إِيَذَعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْتَهُوا وَإِيَذَعُونَ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدٌ لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا لَنَهُمْ فَلَا يُبَدَّ فِي كُنَّا أَنَّا لَنَعَامِ وَلَا آمِرًا نَهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيء سَيَطَغَوْنَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُؤَمِّنُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا وَرًا أولئك مأويهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا والصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن دَعُ مِنَ اللهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ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 ان يحات من ذكرنا غسوا وهم من فاولا يكادخلون الجنه ولا يظلمون قليلا ومن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واستبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفر دونك في النسائق لله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب هي يتام النساء الله التي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضرون وعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به وَإِنَّمَا رَأَيْتُ الظَّالِمِينَ مُبْعَثًا لَهُمْ شَوْذًا وَعَرَضًا فَلَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صلحا الحخير وأحضرت الأنفس الشحر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تس فَقِيرُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنًا لِسَائٍ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلًا مَيْلَ فَتَذَرُوا مَا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَسْتَقِيمُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقُوا يُغْنِهِمُ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ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 قَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُوا أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّيَةِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّوْنِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وكفى بالله وكيلا شَأ يُهِبكُمُ أَغِي أنن الناسُ وَيَاتِ بِأَ غَرين وَكَان نَم اللهَّغ عَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أيها الذين بما تعملون خبيرا. يا على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكتب بلهِ وَمَلَ إِكَتِ وَكُتُ بِ وَسُله وَيَومِلَ قِر فَطَق وََّ ضل بَ لَ دَعيد إَِّينَ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 بشر المنافقين بأن لهم عذاب نليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمن أيبتوون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أنذا سمعتموا آه بِهَا وَيُتَزَأ بِهَا فَل تَقُدُ مَهُم فَل تَنقُُد معَغُوب م حَت يَغُب فيِي حَدثِ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 دَعُونَا بِقُمْ فَإِن كُنَّا لَنَقُمْ فَاتَّحُم مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كُنَّا لِلْكَافِرِينَ نُصِيبُ قَالُوا قَالُوا انْسَحُوا عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعٌ وَإِذَا قَامُوا لَا قَوَاتِ قَامُ كَسَ لَا يُرَى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 وكان الله شاكلا عليما